إذا زلزلت الأرض سلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ حدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره